لَ دَعْوَتُ الحََّّ وََّذينَ يَدُعونَ مِن دُونِهِ لَا يَْتَجبونَ لَهُم بِشَيْئٍ إللاا كَدَ صِطِْكَ السَّ إِللاا كَدَ صِطِكَ السَّيهِ إلى الم وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۖ أَفَتَتَّخَذُونَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل خَالِقُ خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت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 فَأَمَّا الذَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى